124. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 125. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 126. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 127. لا يسعى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 124. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 125. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 126. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 127. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 انهم جند مغرقون كم تركو من جنات وعون وزرع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ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 124. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 125. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 126. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 127. ما خلقناهما بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْءٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سوال الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم رُقْ إِنَّكَ آتَى الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ 119. كذلك وزوجناهم بحور عين 110. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 111. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 112. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِرِسَالَتِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَاطَّقِ بِأَنَّهُمْ مُقْتَبِسُونَ